يا حنان يا منن يا قديم يا من الاحسان بحر Azian min al dunab in qandi jan ummi لا تبطي تجلينا هذا المخطي بالريض I'm